Book 2 8 8 كل عواد اوقات الساعه اوقات الساعه wann سمحت, إذا سمحت. Kui palju kell on, palun? Min fadlik, kemi sa'a? Min fadlik kemi sa'a? Šurtanu. Shukran jaziilan. Shukran jaziilan. Inna haa althaniya al keel on kolm Inna haa Innaha El on Kellon Inna haa alrabiha al keel on vies Inna haa انها الخامسه كلون 6 انها السادسه انها السادسه كلون 7 انها السابعه كلون 8 انها الثامنه Kell on 9. Inaha al-tasi'a. Inaha al-tasi'a. Kell on kellon 12 Inha al-thaniyah 'ashra Inha al-thaniyah 12 فيها 60 دقيقه الساعه فيها 60 دقيقه اليوم فيه 24 ساعه اليوم